لَم نَ جعَِ الْ الأأَبْضمِهَادَو وَالْجِبالَا أَتَادَ وَخَلَقُناَاكُمْ أَزواج وَجَعلنا نَومَكُم سُبَتَو وَجَعَن الليْنَ لِباسَو وَجَعلن النَّهَا رمَعَشال وَبَنَيناَا فَووقَكُمْ سَب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 ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها احقابا لا يذوقون فيها بضدا ولا شرابا الا حميما وغساقا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 ان للْمُتَّقِي لَمَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبّ السمواتِ وَالْأَرضِ وَمَا بَلَهُمَ الرَّحْمَ لا يَمِْكَُ مِنْه خِطَاب يَوْمَا يَقومُمُ الرّوحُ وَْمَلائِكَةُ صَّى لا يتَكَمونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَ الرَّحْمَ وَقَالَ صَواباد ذَلِكَ اليَومُ الحَقط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 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ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 اذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ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 كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَأْتِهِ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَذْكُرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهْهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ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 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا قُمَّ شَقَقَُ الأْض شََّّ فَابَتْنَا فيِيهَا حَبّ وَعنَ بَوْ وَقَضبَ وَزَيتُ نَو وَنَخلناَا وَوحَدَائِقَغُبَوْ وَفَكِهَ تَوْ وَأَبَّ مَتَعََّكُم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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 117. وقال لهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 118. ثم إنهم لصال الجحيم 119. ثم يقال هذا الذي كنتم به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 تعرف فِي وجوهِهِم نَضْرَة النعيم يُسقَوونَ مِ الرَّحييقٍِ مَخْتُ مِن رحيق مختوم ختَامُهُ مِسْك وَفيِيذَِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُون وَمِزاجُهُ مِن تَسْنِي مِن عَين يَشْرَربُ بهِهَا المُقَوَّبُون.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 بَلٰى اِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِهِمْ بَصِيرا فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُونَ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 فَلَْاضُرإِ سَانُ مَِّ خُلِقَ خُلِقَ مَِّا إِ دكِقَ يَخجُ مِ بَْنِ الصُلْبِ وَاتَّرائبَ إنهُ على رَجعهِ لَ قادِرُ يَوومَة بلَ السَّرائِر فَمَا لَهُ مِقُوتِ وَل ناصِق